اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم لا شك هناك بعض الخواطر الإيمانية التي ينبغي أن نتوقف عندها ونحن في ليلة الرابع من رمضان وبعد مرور ثلاثة أيام عشر المسافة من رمضان نحتاج أن نتوقف بعض الوقفات لكي نستنتج بعض آفاتنا ومشاكلنا في الطريق العلماء قالوا علماء التربية قالوا إن الأمر يدور حول ثلاث أنواع من المعارف معرفة بالله ومعرفة بالنفس ومعرفة بالطريق وأنا أتوقف عند هذا المعنى لأنه يلخص لي المشكلة التي لا يتفطن إليها كثير من العباد في رمضان اللي بيحصل إنه بيبص يلاقي بعض مشاكل ما كانش واخد باله منها بدأ احيانا بيستجيب لسماع القرآن في القيام ساعات يجد مشاط وهمة فممكن تلاقي ورده ما شاء الله في القراءة وفي الذكر عنده همة في طاعات كثيرة عايز يبذل نفقات وعايز يعمل اعمال كبيرة وبيسمع مواعد كثيرة فبيتشحن ايمانيا بشكل جيد ثم هو بعد ذلك لا يلبس إلا ويجد نفسه يقع في مشاكل سابقة على سبيل المثال لو نظرنا في حال مكتهد اجتهد طيلة الليل ثم إذ به مثلا يريح شوية ولا حاجة يروح منه مثلا تكبيرت الإحرام في الفجر فيبتر يقول علامة الحصنة حصنة بعدها وعلامة السيئة سيئة بعدها أنا عملي ذا كله حاضط أنا مش نافع لأنه إذا كان العمل ده هيبقى مقبول كنت وفقت للطاعة التي بعد واستمرت على ضرب الاستقامة فاذا كنت بدأت في الانحراف والزيغ ايبا ده دليل على ان عملي ده حبط وبالتالي انا منفعش في السكاجي فمع اجتهاده وقع في شوية مشاكل كثيرة المشكلة بتقول ايه هو لا يعرف نفسه هو لا يعرف ربه هو لا يعرف الطريق لما جاي يمشي طريق رمضان هو مش عارف طريق رمضان ده هيبقى عامل ازاي هو فهمه بالاعمال صيام في النهار قيام في الليل ورد قرآن معين اذكار معينة اعمال بر معينة خلاص هو ده الجدول والنظام اللي هو عايز يمشي عليه ومبسطش الطريق هيحصل فيه ايه الطريق كالصراط عليه شوك السعدان وعليه كلاليد في الناس لازم هيحصل في الطريق ابتلاك فقصت مثلا ما انت مركز بشكل جيد ومثلا عهدت ربنا على عمل من الاعمال قلت انا النهاردة باذن الله هختم ختمة في خلال ثلاثة ايام فانا النهاردة هختمها اذ بمشوار كده يطلع لك وضروري مثلا اهلك بر بوالدين صلة أي مكان وقاطع ما بينك وبين الوصول للهدف. تبتلي تقول او انا اهو لو كنت صادق فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم لو كنت صادق كان ربنا هي أنا مش نافع هذا لا يعرف الطريق هذا من جهله بطبيعة الطريق فعشان كده بيقع في هذه الأخطاء مش زي أمور بتحصل أن أنت تكون ممهد نفسك جدا بمعنى أن أنت قريت في النهار بشكل جيد حفظت على جوارحك وأنت عارف أنه اللي يحفظ نفسه في النهار يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليه حاله في الليل من أصلح نهاره أصلح الله له ليلة ومن أصلح ليله أصلح الله له نهارة فتيجي أنت تصلح وأنا لسه مش متشكك في النية أنا ماشي معك على أنه بالفعل أنت كنت كويس مش أنه أنت أعجبت بعملك أو ما شابه دي مسألة تانية أنا بتكلم عنه عن كده أنت أصلحت في النهار فإذا بك في الليل لا تجد أي نوع من الهدايا المتوقعة فإذا بك كما أنت هذا أيضا لا يعرف طبيعة الطريق الطريق في مشاكل في شوك سعدان في كلاليب، في حاجات كثيرة قوي حتى تخطف رجلك وتخليك تبعد عن السير على الصراط لذلك الوصية الأولى وكنا ذكرناها في ماذا بعد رمضان واحنا محتاجينها النهاردة الوصية الأولى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حين سأله أن يدله على دعاء ينفعه الله عز وجل به قال قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم استنوا بقى أعيز أتوقف هنا في حاجة إن طبيعة الطريق نحن قلنا معرفة الطريق ومعرفة الله ومعرفة النفس خلونا نبتدي من الطريق اللي هو طريقنا في رمضان طريقنا في رمضان عشان يبقى ممهد وعشان تبقى مهدي عليه محتاج النوعين دول من هداية هداية الارشاد وهداية التوفيق والدعاء بيقولهم اللهم اهدني هداية ارشاد فبالتالي انا مش هينفع النهاردة وانت في رمضان اقولك الطريق في كذا وحتتعامل, كذا وحتتعامل كذا لان المسائل دي تحتاج الى ضبط انما انا دلوقتي أخد معنى آخر معنى الاستعانة وصدق اللج فانا محتاج جرعة كبيرة قوي من التوكل ومن صدق اللج عشان أهدى هداية إرشاد فربنا اللي يرشدني يعني خلوني نقول كلام بدل ما هو يبقى كلام نظر أقوله كلام بطدقات عملية أروح أتهجد وراء شيخ لغاية قرب الفجر ولا تهجد وحدي أنهي حيبقى أصلح لقلبي قد تكون هذه في حقك وقد تكون هذه في حق غيرك فمين اللي هيهديني لهذا انه يرشدني انك تلاقي نفسك بتقول انا عايز اروح اصلي عمه وراحبه هتروح تصلي البكيه هداية ارشاد ارشده الى ما هو اصلح له ووفقه لذلك ويأتي بالثمر طيب اقرأ قرآن كثير ولا اقرأ بتمع وتدبر وتمهل وطلع فوائد وعمل حاجات وتبقى ختمة بس ختمة فيها معاني إيمانية كثيرة عشان الواحد يتوقف عليها عشان ما تبقاش حضر وخلاص زي كل سنة قد يكون الحضر ده أصلح لك الآن وقد تكون القراءة الأخرى هي الأصلح فإذا أنت في أشد الحاجة في أمث الحاجة إلى هداية الإرشاد هذه والدعاء ده يبقى من أهم ما تدعو به في نهار وليل رمضان اللهم اهدني طيب الهداية هنا انا عرفت طريقي وربنا وفقني ان انا روح اصلي تهجد عند الشيخ فلان او ان انا اختار مسجد هو دا اللي انا حقيم فيه رمضان كله هذا الامر هداية احتاج الى ان يكون صوابا انه يحقق الهدف هي دي بقى وسددني انك تسدد نحو المرمى وتصيب الهدف هو ده بالضبط المطلوب الآن ان انت دلوقتي مشغل هذا القرآن على قلبك نزل به الروح الامين على قلبك فانت قعب تقول ينزل هذا القرآن على قلبي علشان يفهم علشان يعمل فانت بقى الاية تيجي على مكمن الافة فتلاقيك وانت واقف ده اللي تخبط انا ده هو ده بالضبط وتلاقي الموضوع بدأ يتضح أمامك وينجلي وتتأثر وتاخد قرار وتنفذه يبقى هداية وإرشاد وسداد اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم هذه الوقف الأولى نحتاج إلى هداية على الطريق جميل؟ قلنا ثلاث معارف ابتدينا بالطريق قلنا حل الحالي الآن هو أن تزيد في جرعة الاستعانة أنك ستعين بيكتير قوي قوي لأنه مفيش حل أنك تخلص من مشاكلك إلا بهذا الترياق للسموم القلب الموجودة من أثار الذنوب. اتنين معرفة النفس إذا كنت إلى الآن لا تعرف نفسك فأنت لا تعرف ربك من عرف نفسه عرف ربه إذا كنت تلغيت اللي أنت مش عارف نفسك مش عارف أنت إيه يعني انت عارف انك غضوب ومش عارف تتعامل مع المشكلة دي انت عارف ان انت مضيع للوقت يتألك علامة ضياع الوقت مش عارف مش عارف اتعامل مع المشكلة انت عندك بعض الافات النفسية القطيرة زي مثلا كبر او العجب او الرياء الخفي او حب الدنيا انت بتحب كده تحب التميز فأمور قد كده موجودة وأنت لا تفقه نفسك إلى الآن فبالتالي بتشتغل غلط إن أنت بتشتغل تحلية وأنت مفروض تطلع بتخليه لو اشتغلت تخلية هتطلع تقول أسأل الله تعالى إنه بس يكون قلبي طاهر من المشكلة دي عمرك ما حتنتق وتقول ختمنا ست ختمات عند الشيخ فلان واحنا مدبرمجين يا بفضل جهود بعض المشايخنا واجتهادهم في العبادة ان احنا نقيس الامور هكذا يعني انت اول ما هيتقالك ان الشيخ فلان دلوقتي في الختمة السبعة او في الختمة التامنة في مثلا في وقت من الاوقات وانت لسه في الختمة التانية عند الشيخ الفلاني هتلاقي نفسك قعب بتضرب كف على كف وتقول ده مش اكتهاد ودي مش طاعة ودي مش عبادة احنا عادين متتسلين احنا متثبتين احنا بنقسها كده ولو انت وفقت انت كنت بتختم لك خمس ست ختمات فاذا بك تختم عدد اكبر من ده وطلعت السنه دي مزود ختمة ولا ختمتين هتبقى مفيش بعد كده هتقول السنه دي ختمت اللي عمر ما ختمته وهتطلع تقول الحمد لله السنه دي احسن كتير من وقت اخر حطيتها في العمل احنا مبرمجين كده ايه اللي حصل جواه انت بقى وطبطت وانبت وفعلا الذنب ده بقى اكره شيء لقلبك لا ما حصلش يبقى ايه القصه احنا بنريح نفسينا بالارقام ولو ما حصلتش برضو تلاقي ناحيه جواك احنا متبرمجين كده انا فلان لو انا ختمت لي في رمضان ثلاث ختمات هقعد اقول يعني عملت زنب عمري ما عملته في حياتي ويمكن يكون الثلاث ختمات دول كانوا من افضل قراءه قريتها في حياتي بس بس الاخر خالص احنا بنسأل بعض انت بتصلي ورا مين ورا الشيخ فلان بيصلي بكام كام بيصلي بكذا انت لسه في بتاع كذا تعالى بقى عشان ختمه الشيخ فلان في كذا احنا احنا متبرمجين كده دي مشكله وقافه خطيرة جدا ان احنا متمسكين بصور الاعمال ان احنا بنقسم المسألة بالطريقة دي ومش هي دي الطريقة اللي يقاس بيها الاب قلنا كم وكيف بس اذا كان خلاص الكم استوعب كل حاجة يبقى نشتغل كيف بقى عشان كده الاهداف تتغير الاهداف تتغير يبقى انا عرفت قفتي وعرفت ان انا عندي خطر كبير قوي اسمه ذرات من الكبر واسمه دنيا مستوعبة للقلب عندي مشكلة دي على الاقل على الاقل ان انا السنة دي اكون كسرت نفسي في حاجة من الحاجات دي انا كنتش ممكن اتنازل عن كذا وكسرت شوي يبقى قرار مهم ايه في حياتك يبقى ممتاز جدا لو هو ده اللي طلعنا بيه عشان كده يبقى انا فهمت نفسي واشتغلت على القافة وهو ده كان شغل الشاغل العلماء قالوا ازاي اعرف قافاتي قالوا عندنا ثلاث اربع حاجات منها اول شيء العلم الدراسة دي نعم نتكلم ونشخص في الآفات ونقول ايه مظاهرة فانت تبتدي تشخص داك ده دا جزء وده مش غالبا يكون هو اوقع الامور لانه ممكن كل يسمع حاجات ويعمل لها اسقطات خارجية يعني في الوقت خاصة تقول له انت غضوب قلت انا غضوب انا مش غضوب <تصفيق> لا خلاص خالصات مش غضوب ولا حاجة فهكذا لو كنت نعمين حتى وهو بيوقرني ويعمل لي الف حساب لو قلت له انت فيه كذب تلاقيه هو مش طايقني كبره مش مخليه حتى يسمع هذه النصيحة هو مش كده وإذا كنت أنا متكبر فرما الناس كلها طبق كلنا عندنا نفس المشكلة أو أنه هو بقى يعني يعيشك في الموضوع يقولك آه والله الواحد أنت عارف له دي بس نعمل ايه؟ مفيش فايدة يعني ايه لي؟ كذا هو مش عايز مش حاسس ان كبر دي مصيبة صودة لا تدخله الجنة هو بيعملها اسقاط خارجي فعش كده الطريقة دي في معرفة أفات النفس جز بس مش هو الاساسي حاجة بقى من الحاجات ابتلاء الرب اللي انا بسميها تربية الرب انه بيتقسم رائفته وتظهر بقى قفاته كلها ونجمع على ان فلان كذا وانت عارف من نفسك تربية الرب بابتلاءات كثيرة تبتدي تظهر ما في داخله هو بيقول ان هو ان هو ما بيحبش دنيا خالص ولا الدنيا دي تمثله اي شيء والدنيا في تفيد الواحد ومش في قلبه يروح ربنا مبتليه بشويه فلوس قد كده يلاقيه بقى اللي كان بيقول الدنيا ولا تسوى عندي اي حاجة بدأ يفكر بطريقة مختلفة تماما ابتلاء هو هكذا يدعي ان هو مثلا ما عندوش اي قف من الرياء والكلام ده والحمد لله ربنا مطهر القلب المشاكل دي وانتم لما قعدتوا تكلمون عن الرياء ولما قعدتوا تتكلموا عن الكلام ده هو ده اللي بوظ الدنيا عندنا وهو ده اللي مش عارفه ايه بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يضعه في محك ويظهر في قوي يقعد في خلوة فإذا به خطرات السوء كلها تيجي عليه ويعمل زنوب قذرة جدا في الخلوات فيظهر نفسه أنت اهو مش أنت اللي كنت عايز الإخلاص مش أنت اللي عبدتك في السر هتبقى مفيش بعد كده قدين اديتك الخلوة ورينها هتعمل ايه اهو احنا فاهمين الابتلاءات برضه بشكل آخر لا لا لا, لا ابتلاءات بالنعمة ايه في الطريق ادي حاج وتصهر فعلا كل المشاكل الجوه وتبينها الامر الثالث عداء العدو ان واحد يعدي فيقول عليه شوية حاجات فهو هيقعد ينبش عشان يطلع له مشاكله في جزء منهم حيبقى صح حيطلعه قدامه وهو عشان كده مش هيقبلها يعني مثلا يحصل كده في خصومات الزوجية هي سكتة شافة مقصف في مثلا قيام وما بيصلهوش ومطنشت شافته كم فجر بيطير ومطنف ما بقاش يصوم زي ما كان بيصوم في الاول وما بقاش يطلب العلم زي ما كان معايشها في الاول خالص وا وا وا وا, وا, وا. القصة دي كلها انتهت ما بيش فيش اي حاجة هو يوم تتكلمش مع دين حصلت الخصومة فبلقت تقول في نص الكلام مش كفاية انت كذا الحكمة في هذا الامر انه يظهر ما في باطنه خصومة المتخاصم وعداء العدو وعكسها نصيحة الناصح اخوه حبيبه في الله وبيصحه في الله وبيبتري يقول له بس خبها لك انا حاسس ان برضه فيه حاجة كذا كذا وبنصيحة بكل ادابة مصر تلاقي فيه حد ممكن ينصحك نصيحة انت مش متوقعها خالص خالص وتلاقي اول ما تيجي تنصح فيها تبتري انت تتبرم لا يا شيخنا انت مش رهمني الوضع مش كده اصلا انت مش تتارس الموضوع معي كويس انا حاجة تانية انا الموضوع مش عارف ايه طب هو انا ربنا اجرى لي على لساني الكلمتين دول في حقك. يبتلي هو يعمل برضو إسقاط خارجي ويخلي الموضوع مش عليه هي ذي الطرق اللي تعرف بها أنت إيه وآفاتك للنفسية إذا كنت إلى الآن لا تعرف هذه الآفات تبقى محل إشكال كبير ده رقم اثنين اللي هي كانت معرفة النفس رقم ثلاثة معرفة الرب المشكلة الكبرى دائما أبدا الجهل بالله سبحانه وتعالى وإن احنا بنتعلم وللأسف الشديد ما بينخليش العلم ده يصب في هذا الهدف اللي هو الفهم عن الله ان انت تبقى عشف ربنا أكتش. الدرس بيقول انت ولا هتعرف تستفيد من اي شيء لا هتعرف تستفيد من القرآن اللي انت عاد بتسمعه وعاد تقرأه مش هتعرف تستفيد من اي حاجة من ده وانت لا تعرف الرب المتكلم بهذا الكلام انا بالي معاكو سنين فخلاص انت عارف شخصية الشيخ كويس وعارف وضعه ايه وعارف لما بيبقى متضايق بيبقى كلامه بيعمل ازاي ولما بيبقى هادي بيتكلم ازاي وعارف هو عايش ايه وعامل ايه ومسوي ايه ومنهجه من كم سنة كان ايه وبقى ايه كذا عارف دراسة للشخصيه اللي بتكلمك فبالتالي وقع الكلام يبقى ليه بشكل مختلف فتبقى فاهم كويس مقصود الكلام ايه انك عارفه انما انت لا تعرفه فكيف تعرف مقصوده وكيف اصلا تهتدي الى مقصوده فبالتالي مش هتعرف مقصوده من الصيام حتصمه خلاص ومش هتعرف مقصوده من القيام حتقفه خلاص ولا هتعرف مقصوده من كلامه وقرآن حتقره خلاص المشكلة هنا أنك لم تعرف فهذه وقفة مهمة إن احنا محتاجين نراجع أنفسنا في الثلاث أمور دول معرفة الله فنبتدي نصحح في العلاقة قلنا وسائل كتير قوي المعرفة الحاجة البرشامة لذوقتي اللي نشتغل بيها لغاية بعد كده بقى الموضوع ما يتأسس بشكل اخر في الطلب الخواتيم بتاعة الايات خواتيم الايات دي صر وبحث حاول ان انت تقف عليهم شوية وتركز فيهم شوية هيفتح لك معانج كثيرة جدا ويا للمعرفة تتعرف بيها على ربنا اثنين النهاردة كل اللي بيسألني بيسألني في سؤال واحد كيف اعالج قصوة القلب كله فيش حد ما سألنيش اللي في سؤال ده بقى الناس بدأت بقى ايه عدة يوم ماشي لسه في الاول اثنين ثلاثة اربعة الناس بدأت تتفاعل من الحوالية وانا لسه شارد وضايع امتى بقى فبدأ كل بيتكلم في الحتة دي ازاي يعالج تخصوص قلبي انا خلاص اتأكد لي ان انا عندي مشكلة بس هتعمل معنا ازاي قلت هو مش فاهم لو يفهم الحكمة يعرف هيمش ازاي أغلب اللي بيسألوا السؤال ده وأغلب المبتلين بهذا البلاء اللي هو الكافة أو الغالبية العظمى مش عارف الحكمة إنه ربنا بيعقبه بهذا الأمر أو إنه ربنا بيعامله بهذا الأمر ليه قلت رقم واحد عشان تعرف يعني ايه ذنب احنا متبرمجين كده برضو اللي هو 11 شهر ضياع وتزفزل وتردد والحرافات وزي والدنيا اسماله مين؟ رمضان؟ لا اعيب بقى انت في رمضان بذبب بقى اغتل بقى فلو كانت القصة هتخلص بثلاث اربع تيام وبص تلاقي بقى ايه فيوضات والله هتعمل الزنوب تاني انا بحلف بالله طبيعة النفس دي كده هتعمل الزنوب تاني لانها خلطت حلو قوي تعمل اللي انت في دنوات ليه بقى لان احنا في الاخر خالص لقاتب الشديد عبد اهواء وحاكمية الشرع مش هي دي الفيصل حاكمية في جزء لكن مش في كل حاكم فهو ده المشكلة فانت لو كنت هتجيلك المنح كده يبقى ده عكس ما تتصور ان انت هتستريح جدا بالامر ده فحاجدها منك رمضان فعشان كده هخليك خليك, خليك كده علشان تقعد تطرق على الباب تاني وتالت ورابع وعاشر علشان لما تسمع النهاردة فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لما تقعد تسمع بقى الايات بالشكل ده وتقعد تقول ايوه عايزة تضرع عايز الواحد يدعي من كل اعماقه عشان ربنا سبحانه وتعالى يزيل قصوة قلب ده رقم واحد عشان يعرفك يعنيه زم وكل واحد بقى يذوق كاس المرار ده على حجم ذنوبه. إلا أن تقطع قلوبهم شوف المسألة التي تعمل إيه محتاجة تقطيع القلب عشان فعلا يبقى أكثر إقبالا على الله جل وعلا فلو استفدت الدرس صح تعبت أكثر يبقى ساعتها فقا هتعيده تاني هتعيش تاني في الوجع القلب ده بشيء شيء آخر إنه مش فاهم حكبة الرب في هذا الأمر أيضا إنه إزاي ربنا بيتعامل هي مش فيه مواسم رحمات يعني الواحد هو قاعد كلنا بنقعد نقول كده يا ريت كلها رمضان يعني الواحد لو كان ربنا سبحانه وتعالى جعل كده ان في صلاة قيام مستمرة كل يوم نسمع لنا ايتم من دول يرققوا قلب الواحد ويغسل والمطله تبقى تمام انا لوحدي مش عارف اشتغل مفيش رمضان كل سنة طب ضح على كنا خلينا رمضان وبعديها بشهر وبعدين شهر تاني يعني خليها ايه شهر وشهر مثلا صح الواحد بقى يقعد يشغل دماغه بالطريقه طول ما ان هو ده ازاي نخلص من مشكلة المزمنة ان هو بس احنا رمضانيين من الالف الى الياء صح كده انت مش قادر تفهم هو بيعمل كده ليه لو فهمت الحكمة هتفهم الطريقه كويس هتعرف تعمل ايه هو من زمان قلنا قبضك حتى لا تكون مع البسط وبسطك حتى لا تكون مع القبط ومنعه ما عنك لتكون له طب ما هو ده قبضك منع عنك ومش هيدهلك دلوقتي مش هتاخدها كده علشان ايه لو ادهالك دلوقتي انت من النوعية اللي بتعجب يعني لو انت النهاردة نمت وشفت مثلا انك فضل الله عز وجل اعتقت من الناس ورؤية جميلة جدا ويعني عليها البشاير رحت لكبار المعبرين وحد من الاهل الصلاح وقال لك يا ابني لعله وتكون كده مخفى خليك على ضرب الاستقامة ابشر ولا في الاعتكاف وربنا منع عليك ببشائر عظيمة جدا انك بلغت ليلة القدر انت طبيعتك هتخرج تقول للناس يا انا حصل حاجة غير طبيعية الوضع كذا كذا كذا كذا كذا تعمل كل الدنيا ما مضرة فلان ما فعل بعد اليوم خلط يا جماعة بقى انسوا انا الحمد لله بلغت ليلة القدر والحمد لله اعتقت من النار الحمد لله هي طبيعتك كده فما ينفعكش انت ان انت النهاردة يدهالك فلذلك يقضد حتى لا تكون مع البسط وطبيعتك برضو ان انت شخصية يقوس وهو ربنا وصف الانسان كده فانت يقوس تحبط سريعا تيقس اول ما اشتغلت ثلاث اربع تيام دلوقتي بدأت ايه تقول لي ايه ده طب اعمل ايه تاني قلت قرآن قرينا اعمل صدقات صدقنا اعمل كذا كل الاعمال فتحت في الابواب وما فيش فايدة احجر تعمل فيش مال في مين ما فيش احنا بنتكلف البكاء عشان بس نعمل اي حاجة بس ادي الموضوع من الاخر يعني صح كده فعمل ايه بقى ففي اللحظة اللي انت هتبتدي تنقطع وتستحتر يبعث لك فايد الرحمة فتلاقي قلبك اشتغل وهو الذي ينزل الغي من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومنعهما الحالة بقى كتير قوي بتقف هو واقف لا ده ولا لهو تعبان ويقس من نفسه وخلاص وما ينفع ولا هو يعني في الدرجات وحاسس والمعاني ينتقل من معنى المعنى وايه المعاني العظيم اللي عادة تنزل على القلب دي هو هنا ولا هنا هو واقف يوم يقوم الناس لرب العالمين هو, هو واقف وخلاص يعني اهو بيتعبد ربنا بالوقوف ايه الحكمة شوفوا قال ايه لتكون له الحكمة انك تتعلم درس الإخلاص الحكمة انك تشغل بركن العمل عن علامات القبول اشتغل في الركن مش في العلامة احنا دا بنشتغل على العلامة وبننسى الركن يعني العلامة حصلتهم بعدها بس قلنا قبل كده ان دي مش معناها انها تكون علامة مستمرة مش شرط بشرط ان دايما يبقى كده هقول لك حاجة. المفروض ان مثلا عمل زي الجهاد ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم طيب المفروض انا اقبالي على الطاعة انا عايز طاعه فانا عايز اجاهد في سبيل الله بصيت لقيتني حاسس انها بقت ثقيل عليا طب ازاي يبقى ثقيل عليا وانا اقبالي على الطاعة ده حد ذاته يعني دي منحة من عند ربنا سبحانه وتعالى فعلمتها ان الواحد بقى يحس ان الدنيا مقبل عليها ومفيش اي عناء ولا اي مشقة انا محب ومشتاق وعايز آب ربنا سبحانه وتعالى الصحابة اللي هم اطهر الناس قلوبا اللي هم ابعد الناس عن المشاكل اللي احنا عايشين فيها دي وكان بالنسبة لهم المسألة فيها كر لو احنا خدنا بقى ان الواحد دايما حيلائي بعد العمل انشراح وسرور زي ما شيخ الاسلام بيقول اذا لم تجد هذا الإقبال تعلم أن الرب شكور مش أصده أن دا دائما أبدا وإلا يبقى يتناقض مع الحكمة الربانية دي حال المنع حال القبض وحيخفى القبض وتبقى أنت شغال صح بس ساعتها أنت بقى هو أنت كنت شغال للمنحة للسرور للسعادة للبكاء ولا أنت كنت شغال لا وصلت فعتلاقي أنت واقف في القيام ومفيش أي حاجة واقف ولا أنت تنفع بأي شيء وصمت وجودت صيامك وحاولت أن يكون أفضل ما يكون صامت جوارحك وصام قلبك وكنت على أفضل الحالات الإيمانية اللي أنت عيشتها في حياتك ورغم ذلك بصيت لقيت مفيش أنا استشعرت الكلام ده بالضبط حصل معايا على المدى اليومين يوم الجمعة فتح وفيوضات كده ومعاني وربنا يصر بيها و اخبار جميلة و صارة اي حاجة حاجة كده تشرح الصبر يعني تلاقي الواحد داخل اديت الدرس بالليل في سكينة في المسجد عزيبة يعني يعني في حاجة مختلفة خالص فبدأت تبقى فيه اقبال وتحس ان حاجة تيجي تاني يوم قبضت رفعت في ايه انا ما توقفتش عند العمل يعني أقعد احاسب نفسي و انا توقفت عند العمل في حاجة كانت فيه إخلاصك إنما يتعثر ومن لم يخلص هي المشكلة كانت في هنا يبقى قاعد بتحاول تجود في العمل وما تفطنت إلى شيء إلا هذا إنه في الآخر خالص هي المسألة أنه هو متعبدك الآن هتقفله ولا أنت بستني الجايزة الجايزة عملت معك إيه خدت الجايزة إيه خدت شوية عملت معك إيه خلتك بقيت مشغول بيها وقعت بتحلل فيها الدهالي ليه عشان النهاردة قاريت كذا طبعا عارق هنا تاني طبعا من كده قاعد مشغول بالجائزه وناسي خالص ان الجائزه جايه منين صح كده هو انت النهارده لو بكيت وصليت شوية وبعدين قعدت تقول اصل هو النهارده الشيخ وقف صح وقف على الحاجات اللي انا كنت عايزها فلما وقف قلبي جه تعترتي انما تاني يوم قرب بسرعه دهث خارجي لا العك أخذنا ما مكلتش كويس ومش عارف إيه فما كنتش مركز وكنت دايخ وكنت عامل قاعد أنا ماسك في السبب وأحلل في الموضوع وأجيبه شمال وأجيبه يمين هو ده محلل إشكال فهمنا هذه الوقفة إذا أنا أريد أن نلخص هذه الخواطر الرمضانية مع هذه الليلة في نقاط قلنا معرفة الرب قلنا معرفة النفس قلنا معرفة الطريق الوقفة التالية تجويد وتجريد الإخلاص تجويد الإخلاص هذا زمان إيمانا واحتسابا الشعار الأساس لرمضان هو ده تجويد الإخلاص يحتاج تجويد النية قيل للإمام يا أحمد سئل عن النية في العمل كيف النية إزاي أنوي صح سؤال مهم قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس يعالج نفسه فإذا أراد عملا لا يريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى أمضاه استنوا بس. هو كلام يمشي سهل ويتقري سهل ده هو اللي لن أتكلم عليه تجريد وتجويد تجريد الأول تنقح النية تجريد النية تعمل إبقى بيقول لك الامام الوصية الذهبية دي ان انت تيجي تنوي تبتدي تجيب الافات انا رايح اصلي عشان استأنس بالاخر عشان الجو حلو الجو هناك تحس ان انت وارستر تصلي والناسك بقى وبتاعه بعد ما نخلص نكلم بعض وبتاعه جو حلو كده الواحد بيلاقي نفسه هناك جو ظريف فان رايح اصلي مع للجو الظريف انا رايح اصلي عشان لازم اصلي طبعا حيعملوني مشاكل هعاوضوا يعملوني والتفقين ورحت فين وعملت ايه فانا ايه اروح وخلاص فطول حصلي ورا الشيخ ده خلاص انا رايح اصلي زي كل سنة هي كده انا متعود عن انا اصلي ورا الشيخ كلان فانا زي كل سنة فانا عاد اجيب ايه خواطر اخي النهاردة اتحطت له حتة الحلويات فمقول لي جاني دلوقتي خطرين انا بحبها قوي فعايز اجاهد نفسي وما فقلت تسيبها وجالي خطر تاني ان انا عايز اتقوى بها على على الطاعه دلوقتي وكانت في الاخر طاعة اعمل ايه هنا المعنى النية دي ازاي يجرد النية ازاي يبتدي يحط هدف ويبتدي يصر عليه تيجي ازاي انت راح تصلي لله لله يا سلام يا عم انت رايح عشان كذا انا رايح اصلي الكذا انا مش هصلي إلا علشان خاطر من قام رمضان ايمان والاحتفاظة انا حقف اصلي في الصلاة الطويلة دي علشان كذا وتحط المعنى وتصر على نفسك دي حتى وانت كلفته في البداية لغاية ما تدمنه هي خلاص تبقى كده وتبتلي تلعبها بقى يعني هي ايه خلاص هتبقى ايه عجبها النظام ده تروح واخد بعضك ورايح حتة تاني مرة كده زي ما قلتلكوا ايه التهجد كل يوم نروح نتهجد نتهجد نتهجد ونقول بس والله أفدا عشان بس الواحد بيلاقي قلبه في المكان ده أنا مش هروح هتهجد في الحيطة دي إلا عشان كذا مش هي حاجة تانية يروح مرة أعملها يروح جاي متهجد لوحد ويشوف أحوالها هتبقى عاملها ازاي ده اسمه ايه بقى تجريد النية تخليص النية تنقيح النية المرتبة التالية تجويد النية يعني عندي تجريد وعندي تجويد التانية دي اللي هو قالها ايه بقى فإذا أراد عملا لا يريد به إلا وجه الله تعالى أمضاه هنا بقى يكسر من النواية هنا يكسر من الاحتفال هنا السؤال اللي بتسئله بقالي قد كده كل الناس بتقول أنا سمعت الشيخ فلان بيقولي إنه كل واحد ما يحتسب أكثر كل ما سببه بقى أكثر طب الرجل الغلبان يعمل إيه؟ الرجل اللي ما يعرفش اللي عايز رضا ربنا وبس حيبقى ثبابه أهل طب يعمل ايه هو لم يصله هو ما عندوش الامكانيات دي ماذا يصنع في القصة قلت الاحتساب بيجيب اخلاص الاحتساب لانه قاعد بيعدد معاني كل المعاني دي بتصبه في الاخر خالص على المعنى الاصل رضى الله تعايش ليه عشان ربنا يرضى عني رايح تصلي ليه عشان ربنا يرضى عني طب انت دلوقتي عايز تقرأ عشرة جزاء في اليوم وتختم كل تلات ايام ليه ورد قطادة كده هو ده السبب عايز ايه يعني ان انت تبقى ورد قطادة كده عايز تبقى في لها خالص تقول لي انا هو انا بقى جبت السلف دي مش مية لا انا بعمل كده علشان اكون اعبد الله لانه لن يسبقني لالله احد وانه وانه وانه وانه وإن المعاني ده فيجود في نيته بكثرة احتساب النوايا فيها فكل شرية يبتدي يقول المعنى ده يرضي ربنا اعمله المعنى ده لا يرضي الله لا يمضيه فهمتم قالوا نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله لا يمازجه نفس ولا هو ولا دنيا وأنا أرى أن هذا من أفضل التعريفات في الإخلاص نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله لا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا هذا خالص الإخلاص يعني هو بيتكلم أنه هو, هو قاعد كده قاعد في بينه بن ربنا مناجاة وفي بينه بن ربنا علاقة وصيدة جدا كل شوية يرضيك عني ده يا سيدي أنام دلوقتي أعمل كذا طول الوقت فهذا محسن لك هذه درجة الإخلاص العليا إذا هذه الخاطرة تقول علي بأن أجرد العمل عايزين يا جماعة نهتم بالكيف ده تجريده تجويده تجويد العمل اتهام الإخلاص سبيل الإخلاص لو لم تتهم نفسك اعرف ان انت على خطر أنا بقول لي إخوة كنا زمان بنقول مقصرين ومزنبي باللغة بتقول لك ايه الأخبار يقول لك الحمد لله تمام يقول لك اكيد كذا وكذا وكذا يقول لك لا لا لا الحمد لله زيفل احسن مليون مرة من مش عارس ايه ده مصيبة سودة اذا لم يتهم اخلاصه فهذا على خطر بين فده نوع من الكبر الاخر زرات كبر اخرى بتطلع ان هو بقى يبتري يستشعر ان هو لا احسن كتير انا فاي بعدين الطريقة دي في الكلام اصلا بتجيب لي يأس وبجيب لي احباط انا دلوقتي احسن من زمان يا كده يا كده يا يسمع هذا يا يسمع هذا إذن اتهام الإخلاص سبيلهم فيبتدي بالاتهام يبتدي يطلع مشاكل يبتدي يعمل لها إيه يعمل لها في الأول خالص تنقيح لا لا لا لا لغاية ما يزلها بالكلية يبقى عمل تخلية ثم بعد ذلك يبتدي يقول ربنا وربنا ليه ويبتدي يركز في المعنى ده أيوة عايزه عشان هو كذا ده بقى اللي يقول الكلام اللي احنا قلناه في الأول يجيبه العارف كل ما يزداد معرفة كل ما يبتدي يقول ده ومولاي كفاية المعنى ده أمرره به على قلوبكم ونختم به قال بعض السلف هل من عجب عجاب أكثر من عبد يخطئ ويعصي وأصنع القبيح ثم ربه يستحي عبد يخطئ ويذنب فالمفترض أنه يأتي ربه وهو في كامل الخياء لا يستطيع أن يصنع شيء من كثرة ما تلبس به من قبيح فإذا به يقدم صور الصورة أنت غلطان في حقك وجاي حطط وشك في الأرض فأنا يعني حتهلل في وشك لك خلاص بقى ما تزعلش وما فيش مشكلة خلاص بس حيبقى وشي في وشك يعني نحسطحي منك ليه أنت الغلطان في حقك المفروض أن أنت العينك مكسورة وجاي مش قادر ترفع عينك فيه